إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 شكرًا إننا خافوا من ربنا يومًا عبوسًا قنطرًا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهن نظرة وسرورًا وجزاءهم بما صدر جن نتا وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهررا ودانيهن عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآمية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة نحن خلقناهم شددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدلا إن هذه تذكره